Waghibu ajahum dzirum minhum, waqal al kafirun hada sahiru kaddad. Ajaal al alha ta illahu wa hidan inna hada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 Shakim min dzikri, balam ma yadu aada. Amil dahum kazail rahmati Rabbika al Ghaziz al Wadad. Am luhum alku al sabaat wal arbi جند ما هنالك مهزوم من الأحزاز كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وفمود وقوم نوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاز إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاد وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساد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 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَقَصْلَ الْحِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَقَرْ قَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ Takkan kau berpisah dengan kami, takkan kau berpisah dengan kami, takkan kau berpisah dengan kami, takkan kau berpisah dengan kami, takkan kau berpisah فقال أكّنيها وعزني في الخيطان. قال لقد ظلمك بسؤال لعجتك إلى نعاج. وإن كثير من الخلقاء إلى يبع بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. Ilahaladin amanu wa gamilu salihati wa qanilu mahum wa zulnadaud an nama fatannahu faistighfarabbahu wa qurratighu wa صَوْنَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ قَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى